بسم الله الرحمن الرحيم الف لا نرى الكاياث الكتاب الحكيم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 أَلَا الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ لا شيء عن الا من بعد ابني غرقكم الله يغرقكم فاحذرو افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا واعبدوا الله حقا إِنَّهُ هُوَ يَدبِّرُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْحُسْنَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره ممازل لتألموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَطْلاقِ الْقَمَرِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَالُوا أَمْ هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بها كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري منه تحتهم الأنهار في جنات النعين دعواهم فيها سبحانك الله هم وتحيتهم فيها سلام وآخروا دحواهم أن الحمد لله رب العالمين وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ إِلَىٰ حِسَابٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُّكْرًا وإذا مس الإنسان الضرو دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كأن لم يدعنا خَوَرٌ نَسَسَ أَنارِكَ ذَلِكَ لِلْمُفْتَرِسِينَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَذْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلُ قُلْنَا لَهُمْ ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تذالك مجد القوم المجرمين ثم جعلناهم خلائفا في الارض من بعدهم لنورى كيف تعملون وإلى كتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء مأت بقرآن غير ما لا أبدل قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُنْحَى إِلَيْكُ إِنِّي أَطَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تحقلون فمن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يسلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنزئون الله بما لا يعلم في الشماوات ولا في الأرض هُوَ رَحْمَنُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُونَةٌ وَاحِدَةٌ فَاسْتَرَفُ ولولا كلمة شبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ وَإِذَا أَذَقْ لَنَّاشَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَشَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إذا لهم مقر في آياتنا قل الله أشرع مقرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيمة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءه الموج من كل مكابر وظنوا, وظنوا أن دعوا الله رح يصيل له الدين دعوا الله رح يصيل له الدين ان جئتما من هذه لم كن من من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما ذقيكم على أنفسكم نساع الحياة الدنيا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 دانا <تلق> قضي <به> نبات الارض فاستنطن <تلق به> نبات الارض <مم يأكل مما يأكل <سوى> الناس والانعام حساء <حتى> اذا احلت <في> الارض خرفا وزينا وَزَيَّنَتْ لَهُمُ الْبَيْتَ أَمْ لَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَتَاهَا أَمْ هُنَا أَتَاهَا إِلَّا بِعَوْنِهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَوْا بِالْأَمْنِ أَلَمْ نَكُن فَصْلِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِنَّ هَٰذَا لَٱلسَّلَامُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ حُسْنًا وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا إِلَى ولا يدخل عباد الجنه هم فيها قريباً والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وتهلك الظالمين مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ تَأْنُهُمْ مَا أَشْيَاءُ فِي وُجُوهِهِمْ بِضَعْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ اِنَّ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مُشْرِكَا إِيَّاكَ هَذَا إِلَهٌ لَّبَيْنُهُ وَقَوْلُ شُرَكَاءَ تَعْبُدُونَ فَكَفَرُوا بِاللَّهِ شَدِيدًا وَيْلٌ لَّهُمْ إِن كُنتُمْ إِلَّا عِبَادًا لَّغَافِلِينَ فَذَلِكَ كَبُرَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَت وَرَدَّ إِلَى اللَّهِ أَوْلَهُ الْحَقِّ وَقُلْ هَلْ مِنْ مَن كَانَ يَسْتَغْرِلُ الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ مَنْ اشْتَهَىٰ وَلَهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أم مَنْ ذَا الَّذِي يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن يُدَبِّرِ الْأَمْرَ فَشَاءَ أَن يُظْهِرَهُ فَيَأْتِيهِ الْحَقُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَقُولُ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ انَّ لِكُلِّ وَجْهٍ رُّدَّهُ الْحَقُّ فَمَا لَزَعَ الْحَقَّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَيْنَ مَا تَصْرِفُوا كذلك حطت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قُلِ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اسْمَي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُسْتَضَاءَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي أَمَّنْ أم لَا يَهْدِي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يؤدي من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وَمَا كَانَ نَزُولُهُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تَوْفِيقُ الَّذِي بَلَغَ النَّهَايَةَ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ اَم يَقُولُونَ اَشَرَاكُوا ۗ اورَ سَتُبْصِرُ بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدَعُوا الَّذِينَ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۗ قُلْ كُن صَادِقِي بل كذروا بما لم يحيطوا بعذره ولما يأتيهم تأميله كذلك كذب الذين من قبلهم صابوا كيف كان عاقبة الظالمين وَمَنْ من يُؤْمِنْ بِهِ يُؤْمِنُ بِهِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ مَن لَّا يُؤْمِنْ بِهِ وَرَبُّكَ أَحْلَمُ لِلنَّاسِ وَإِن كَذَّبُوكَ فَأَصْحُلْ لِي عَامِلِي وَلَكُم عَامَلُكُمْ أَنْتَ بَلِ ٱولِ مِنَّا أَأَمَدْ أَن قد قصر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما برينك بعض الذين عدهم أولت وفسينك فإلينا مرضعهم فَإِلَيْنَا نُرْجِعُ الرُّسُلَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَصْنَعُونَ وَالَّذِينَ يَمْنَعُونَ وَيَسْتَوُونَ كَيْفَ جَاءُ عُصُولُكُمْ يَبَيِّنُ لَهُمْ مَنْ رَبُّهُمْ وَهُمْ لَا يُدْرِمُونَ ويقولون متى ناذا الوحد إن كنتم صادقين قل لا أملق لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمام إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون شاعة ولا يستقذرون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ما لا يستطيعون فستحجل منه المجرمون ثم إذا ما وقعها من كنت به الآن وقد كنتم به تستحجلون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 تُدِيمُ بِذِينِ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ لَّنَفْسًا رَّقِيبَةً وَمَا مِن مُّسْتَأْنِسٍ فِي الْأَرْضِ لَسَغَتْ بِهِ وَأَشْرَهُ مَدَامَتَهُ لَمَّا رَأَوْا عَلَا وقضي بينهم لا في ಬುರಿ ಅದೈಲ ವಿಷ್ಣ الله حق ولكن لا اله حق ولا اسما اكثر منه يعلم هو يحيي ويميت و اليه يرجعون يا ايها الناس اذكروا يَا رَبُ اْبْدِ لَنَا شِفَاءَ فَشِفَاءَ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ فَرَفَعُوا حَلَالًا فَجَعَلُوهُ حَرَامًا ۚ إِلَىٰ يُرَاوَنُ وَحَلَالًا ۚ قُلْ إِنَّهُ أَمْرُ رَبِّكُمْ ۖ وَمَنْ أَلِهَ لَكُمْ أَمْ عَلِمَ اللَّهُ مَا تَسْتُرُونَ ۚ وَمَا ظَنُّ الله تَرَوْنَ عَلَى اللهِ الْكِبْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَقُولُونَ فِي شَهْرٍ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُلُّ مَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُلُّ مَنْ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ نِسْقَالِ لَغَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَنَا فِي السَّمَالِ وَنَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَنَا أَتْبَرْ ولا اكبر الا في كتاب ربي الا ان اوليا الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذي امنوا وكانوا يشفون لو البشره في حياه الدنيا وفي الاخره لا تنديم لكي ما في الله ذلك هو الفوز العظيم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 مَعَ <تبعوا> الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَدْعُنَّ <يتبعون> إِلَّا الظُّنُونَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۗ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا كنوا فيه عنها رب بصع إن في ذلك لآيات القوم يسمعون قالوا اتفذ الله ونبى سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من شرطان بهذا فتقولون على الله ما لا تحلمون قل إن يفلحون <متعون> ثم, ثم نذيقهم ು ثم ಸಿಮರಣ್ಯು ಮರುಶ್ಯದಿ الشديد ಪುರಾಗ كانوا يكفرون ತುರ ಪರ ಪೌನ ಪೌನಿ ಜಾರೂ ಪೀಯ ತಿರೀ ಸರ ಚವಚಲ್ عَلَمَّا أَنَّكَ وَكَّلْتَ فَامْنَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ أَخْفُكُمْ لَا يَطِعُ أَمْرُكُمْ عَلَى مَنْ تُرِيدُونَ ثُمَّ لَا يَسُلَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عِنْتَ أَصْحَابُ وَمَا سَمَاءَ سَقُومِ يَنْتَهُو كِنَّ دَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَّبُوا فَلَجَيْنَا وَمَنَّاهُ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ الْقَلَائِدَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَنَبْعَثُ لَهُمْ دَعِينَ رَسُولًا إِلَى قَوْمٍ فَجَّارٍ بِالْجَهَنَّمِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ سَمَاعَ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا به مِن قَبْلُ كنا منك نقب له انا طول بالمحسنون ان نبعث من بعد موسى وعثرنا الى فرعون وملئه باياتنا ارايت فَكُنُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَنُنَزِّلَنَّ عَلَيْهِمْ الْحَرَقَ مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُبِينٌ يران اجا اقول اشحر هذا اشحر هذا ورانصلح السات قال ادي سمالك في تماما ما وجدنا عليه وَلَنَكُمُ الْخِزْلَانَ أُسِيلَ الْأَرْضُ وَتَكُونُ لَكُمُ الْخِزْلَانَ أُسِيلَ الْأَرْضُ وَبَالُهُ لُثْرَانَ رُؤْمِ نِي أَقَالَ فِي الْعَوْلُ كُونِ لِكُلِّ فَاحِرٍ عَلِي فلما جَاءَ ಗುರ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْمَعُ مُنَافِقٍ لَّغْوَهُ وَلَا كَفَرٍ إِلَّا مَا هَمَسُّوا وَبِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَن يَقُولُوا لِأَخِيهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ۚ كَأَنَّهُ يَقُولُ مُفْتَرٍ ۚ ادَّعَاءً بِالْبَاطِلِ ۚ وَلَوْ صَدَقَ لَكَانَ أَعْظَمَ مَكَانًا ۗ وَلَا يَظُنُّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا حِسَابًا ۗ إِنَّ الْحِسَابَ عَلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ما بالي يصرب النور اترى والقوم كبار يصرب النور وجعهم تكون كذا لا واقيم الصلاة وغشيل المن وقال روشا ربما إنك آتيت شرحا وملعه دينك وأموالا في الحياة في الدنيا في الحياة في الدنيا ربما ليضلوا لي عن شبيلك رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَّكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ಶಲೀನಿಶ್ ಈರ ಬ್ರಾಮ ಗುರು ಹತ್ತ ಿ <rôlelvora> وكنت من المفسدين فاليوم نرجيك بذبنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ جَتَّىهُ وَإِنَّ لَنَا سَادِيلَهُ ذَوُ وَأَصْبِقُ غَرَقْنَاهُ مِنْ رَبِّ الصَّبَاتِ نَبَاتَ خَمَّ خَمَّتَ لَوْ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الْعِلْمِ إِنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ سِجًّا بَيْنَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمِ إِذْ أُلْقِيَتْ فِيهَا كَانَتْ طِينًا تَرَى فِيهَا في شَكًّا مِّنَ الْمَاء الَّذِينَ <أني> يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ, من الْمُمْتَرِينَ وَرَأَيْتَ كَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يَحِفَظُونَ مِنَ النَّصَائِحِ إِلَّا الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يَعْمَهُونَ وَرَأَيْتَ أَسْمَنَ كل آية حتى يروا العذاب الأمين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يرسل الماء إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه العذاب الخذي في الحياة في الدنيا اشرنا عنهم عذاب رقيب في حياه الدنيا وما استمتاعهم الى ابين واروسع رزق كان امنا لمن في الارض كلهم جميعا أفأنت تكرم الله حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يرَوْنَ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ الْقَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَسْتَوِي أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَأْمِنُونَ مِثْلَ الَّذِينَ خَالَفُوا مِنْ قَبْلُ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خَزْيًّا لِيُحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْمَلَكُوتِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثُمَّ لَنُجْزِيَنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَمَا قَاحَبْ وَعَلَى الَّيْلِ إِذَا نَجْمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ فَمَن يُقِيمُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَاعْبُدُوا الَّذِي نَزَّلَهُ تَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى كُلِّ أَحْزَبٍ وَغَرِيبٍ يَسُوءُ السَّاقُ وَأُمْلِتُ عَنْ أَسْوَنٍ لِلْمُؤْمِنِ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضوك فإن فعلت فإنك اِذَا سَأَلْتَ تَسْأَلُ لَكَ إِذَا أَنْتَ مِنْ الْعَالِمِينَ وَرِيهِ يَنْسَكُمُ وَهُوَ بِيَدَيْهِ سَلَامٌ يَا شَفَاعَةُ لِلَّهِ وَإِذْ يَدْكُرُ رَبَّهُ فَلَا يَعْصِيهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الْخَيْرِ وَيُفْرِغُ عَلَيْهِ مِنَ الْيُسْرِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَوْمَ يُرْزَقُ ثَمَرَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَنْهُ وَمَا أَنَا عَلَيْهِ بِحَفِيظٍ اتَّبِعْ مَا يُؤْتى يلحق حكومه و هو خير هاتين